الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استن بسنته. وصار على نهجه إلى مدين وبعد كنا قرأنا في الدرس الماضي أحاديث وأثار وقبل ذلك آيات في باب الإيمان بالقدر عرض لها الإمام يقيم ثم قال بعد ذلك فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة قال رحمه الله الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة الإنسان وهو نطفة نطفة تخرج من صلب أبيه إلى رحم أمه هذه النطفة وكل الله بها ملك كما مرة معنا وأنه يقول يا رب هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها يعني كل مرة يعني أربعين يوم بعد يقول مضغة علقة بعد أربعين يومتاني يقول شنو؟ مضغى فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله يعني لما تكون نطفة يقول يا رب نطفة ولما تبقى علقة يقول يا رب هذه علقة ولما تبقى مضغى يقول يا رب هذه مضغى قال وهو أعلم بها وبكلام الملك وده زي ما جاء في الأحاديث فيسألهم الله عن حال عبادي أو يسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم ربنا يسأل الملائكة ما دار يستعلم يعني ما دار يعلم ما عنده لا حشري الله فهذا الله عز وجل يعلم كل شيء عن حال عبادي فتصرفه في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك بعد الأربعين الأولى في أول الطور الثاني ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني قال ما أشار شنو إلى النطفة أشار إلى العلقة وهي المرحلة الثانية بعد النطفة إذ خلقه من علقه هو أول مبدأ الإنسانية قبل كده النطفة لا يمكن يعني النطفة دي لا يمكن أن يقال أو لا لا يتصور يقال عنها أنها أنها بدأ الخلق لا بعدها والناس طبعا بعد كده جود علموا أن النطفة هذه تلقح البيضة ومنهم الاثنين تجي البداية الجنين مش كده؟ قال إذ خلقه من علقه وأول مبدل إيساني وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقوة وسعادته ثم للملك في تصرف آخر وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته وهذه وهذا إنما يكون في الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها لحد الآن الروح ما نفخ فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره وفي حديث عبد الله بن مسعود إنه بيكون بعد كم بعد 22 يوم فها هنا تقديرا وكتابا، التقدير الأول عند ابتداء الخلق التخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة ولها في ولهذا في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 42 معناه انتهت في الأربعين أقوله دخلت في شنو في الثانية والتقدير الثاني الكتابة إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنسا فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطف بعد الأربعين بعد أربعين بيحصل لها شنو والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره بعد ما بدأ الجنين والصور ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني والثاني أخص من الأول يعني الآن التقدير الأول النطفة بعد الأربعين يوم مضت ودخل في الثانية يقدر الله له ما يحصل إلى قبل النفخ في الروح فإذا نفخ في الروح يقدر له رزق السنة سنة بسنة وده يتقدر ميتين في ليلة ليلة القدر وبعض العلماء ذكر أنها سميت ليلة القدر من ضمن الأ من ضمن من ضمن, من ضمن ما ذكر في سبب التسمية أن الله يقدر في هذه الليلة مقادير السماء. السنة يلا الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم قال ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخارسين ألف السنة ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقه وأوجده ثاني تقدير بعد الخلق والإيجاد ثم يقدر في كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام، وهكذا تقدير أمر النصفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال التصوير الجنين، زي ما في تقدير قبل خلق السماوات بخمس آلاف سنة وفي تقدير تاني مع مع الخلق والإيجاد في كل ليلة كمال النصفة عندها مراحل وقد تقدم ذكر تقدير شأنها قبل خلق السموات والأرض فهو تقدير بعد تقدير ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصلوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائب يعني الأعمال بتفع متين في شعبان ده شايف كيف؟ يعني ما محرم يا جماعة في ناس بيتخيلوا ذي الحجة اللي هو شهر 12 في الشهر العربي ذي الحجة شهر جاي يعني بيتخيلوا زي ما آخر السنة في الميلادي 12 آخر السنة في الهجري ذي الحجة يقوم يقول لك أنا آخر يوم في ذي الحجة ده عايز أختتم السنة بتاعتي دي بعمل كده شان يكون الختام لا شعبان الختام في شنو شعبان ترفع على عماية الله في شعبان قال ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس عمل الأسبوع كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ويعرض عمل اليوم في آخره والليلة في آخرها كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، أسمع؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى فيه أعمال ترفع في اليوم، في رفع أسبوعي يوم شنو الاثنين والخميس. وفي رفع سنوي اللي هو دي يوم شنو؟ في شهر شعبان. فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض يوم الاثنين والخميس والعرض فيها الاثنين والخميس أخص من العرض في شعبان ثم إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطوية الصحف وهذا عرض آخر سبحان الله لما تقرأ ابن القيم زي الراكب لك مع السواق بعرف الدريب <تصفيق> ها في خلا كده لكن انت عارف السواق ده عارف الدريب تنوم تنوم وتقوم لا تخاف لكنه كان اخذك الشك ده وين ده اجيب هذا أجيب, اجيب اجيب بالله وقعك من النوم نوم ما فيه تب تنوم كيف زوال ده ممكن يصبح في المطارنة ولا يدينا العطش ولا. لكن إذا انت ضاع من السواق شديد بعريس تنوم لا من يقول له تقوم يا فلان وصلنا مقيم يا أخ انت تربط الحزام وتستمتع بالرحلة على بركة الله ما في بشاكل ما فيه ها؟ ده القيم شو التراتيب ده كيف؟ لما انتلقاه مفرقات كاي تقول ده شنو؟ كل يوم الاثنين يوم الخميس شعبان الحكاة ده ما لك ده؟ لا لا لا دي براها ودي براها ودي دي براها رأسك بي طوالي ده الشرق و ده الغرب بس خلاص أجيب لي هذه بس عرفت أنت خلاص ها؟ لكن حكمة ربك في بعض الناس من القيم دايرين يرمني في وحدات في وحدات ما؟ بياب بي بياب وجهته، وده من الهوى، هذا من الهوى، وشوف شوف النظائر دي، شوف بجميعك الأشبه كيف، ده أشبه ده وده زي ده وده زي ده، قال وقال وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر. فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمة وهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم شفت الكلام كلام ده كيف وإذا كان نحن مع ابن الغيم بنحلنا نرومة إذا كنا خلف رسول الله وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه ما في مشكلتان كن عن لهم ولا كلاوز لكن فيها قولان أعمل من فيها قولان فيها قولان أي لكن النبي فالي أتفد وذكر أن بعض المقلدة مقلدة يعني ما في دليل ولا في حاجة يكره يستحب فيها قولان فيها دي فتوى شيخنا حكم كنشري فيها قولان بس طيب هنا أعمل شنونا أسألنا قولان دي أمش عالوين أنا ما وردني حاجة يعني أخير قبل قبل ديك ما عارف فيها قولان بعد دي تكسح حيرتني واحد مسافر مفتي من المقلدة قال لواحد عايزك تمسك المحل ده لم ينشوهي ده, ده ما عنده علم قالوا لا لا ما شفت هيدوري لا لم ينشوهي كل فيها قولان إذا عم عم وقعد شيخنا دخلت فيه صلاة رباعية وقمت فيها قولان للشافعي فيها قولان وكانوا شافعية وواحد ثاني في الميراسة شيخنا عمي وخدي للشافعي فيها قولان واحد نبيه ان تمهي ده ما قاعد يقول لي لك كلمة دي بس كما عنده غيره عرف إنه ده ما يهو قاله الشيخنا اختلفت أنا وبعض الناس هل الله إله واحد أم أم اثنان للشافعي فيها قولا الجهل الجهل مصيفة الجهل اللعمل بس كل عكاش يا يهو دي فهو ما منتبه بس الزوال قاله بس قول كذي بنظام ميز يعني بس بس عايزة تنتهي متين وجاهز لشافعي فيها قولا دي ما فيها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما فيها قولا أصلا لكنه التقليل والجهالة فلاحظ ابن القيم الآن يحتفي وابن القيم يفرح وابن القيم يحصل نوع من الوجد الشرعي والذوق الشرعي بالسنة يقول وهذه المسائل العظيمة القدر هي من أهم مسائل الإيمان بالقدر فسلوات الله وسلامه على كاشف الأمة الغمة وهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقول استخدام رحمه الله لكشف الغمة في هذا الباب دليل على أن هذه الكلمة وصف النبي بها لا يكره على إطلاقه لو قلت يا أخي في هذا باب الإيمان كشف الله عن الأمة الغمة في باب الإيمان بينا لنا في مشكلة هنا لكن لو ذول قال يا كاشف الغم مفزعني كده لا لا كده ما صح ما تناديه بهذا لا تستقف به لكن السنة سفيلة نوح كما قال مالك رحمه الله فإن قيل من فحولة ابن القيم في العلم إذا في إشكالات يجب له ويبلغ عليها يعني ما برداء كلامين تقوله هو بلا يقول لك يقول لك كان قالوا نقول كان قالوا نقول كان قالوا والسامية قد يكون ما في باله هل يريك يا بعدين أنت مش على بصيرة فإن قيل سؤال ما تقولوا في قوله إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر منسى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب يا أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث وهذا يوافق الرواية الأخرى يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقيء أو سعيد ويوافق الرواية الأخرى إن النطفة تقع في الرحم أربعين أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وهذا يدل على أن تصويرها عقب الأربعين الأولى بعد الأربعين الأولى يتم التصوير قيل لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في الأربعين الثالثة أربعين الأول ونطفة الثانية علقة الثالثة اللي بيحصل فيها العظام والجلد في الثالثة ولا يقع عقب الأولى هذا أمر معلوم بالضرورة فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ الأربعين الثالثة وسمى المضغة فيها نطفة اعتبارا بأول أحوالها وما كانت عليه ما نحن مر معنا يعني قول الحسن البصري أوله نطفة غذرة أوله نطفة مذرة مش كده فقال سما المضغة سماها نطفة باعتبار حالها الأول وسمى المضغ فيها نعم قال او يكون المراد بها الاربعين الاولى وسمى كتابة كتابة تصويره وتقديره تخليقا اعتبارا بما يقول يعني يعني حيصا للنتيجة دي فيكون قوله صورها وخلق سمعها وبص اي قدر ذلك وكتبه واعلم به كتابة وتقدير ثم يفعله به ثم يفعله به بعد الاربعين الثالثة دواجي اخر ان في الاربعين الاولى تكتب هذه وتكون في الثالثة أو يكون المراد به أي الأربعين أربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها فيتعين حمله على تصوير خفي لا يدركوا إحساس البشر فإن النطف إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق فيقوم مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس ثم إذا مرت الأربعون الثالثة صورة التصوير المحسوس المشاهد فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البده ثلاث تقديرات تقدير الأول الأربعين المذكورة دي هي الأربعين الثالثة واتفقت الروايات أو الأربعين المقصودة الأولى ويكون ال ال التقدير السمع والخلق هذا كتاب وعلم ما التقدير الثالث أن هذا التخليق تخليق غير محسوس دي ثلاث احتمالات لا بد من أحديها ما في سبيل إذ العلاقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جد ولا عظم مش كذا؟ العلاقة سموها قلت فيها لأنها دم يتعلق في جدار الرحم. العلاقة سميت علاقة لأنها تتعلق في جدار الرحم. علاقة. وهذا التقدير الثالث يق بألغاز الحديث وأشبه. وأدل على القدر والله أعلم بمراد رسوله بعد ما حرر وقال وقالنا في ده بأقرب لكن يتواضع لله والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة قول دي لينا ما فيها شيء والمقصود أن كتابة الشقاء والسعادة وما هو لاق عند أول تخليقه ويحتم وجهه الرابع وهو أن النطفة في أربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشت توع الأولى دي بس عليه حالته كده فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد طور وقع حينئذ للتقدير والكتابة فحديث المسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة وحديث حذيث بن يوسيد وغيره من الحديث المذكورة إنما في وقوع ذلك بعد الأربعين ولم يوقف فيها البعدية بل أطلقها وقد قيدها وقتها في حديث المسعود والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب فأخبر بما تكون النصب على الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها وذلك يقع في أوقات متعددة وكله بعد الأربعين الأولى وبعضه متقدم على بعض كما أن كونها علقة يتقدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على نفخ الروح مع ذلك مع ذلك فقال فيصح أن يقال إن النصف بعد الأربعين تكون علقة مضغة ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجل ويشق لها السمع والبصر وينفخ فيها الروح ويكتب شقواتها وسعادتها وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كل عقيب الأربعين الأولى من غير فصل وهذا وجه حسن جدا أما هو في الحديث قال بعد الأربعين تصور وتكتب بعد الأربعين يبقى بعد الأربعين دي ممكن بأربعين أو بي ثمانين البعديه دي أقول لك جفلان وبعد جفلان قد يكون بعد ساعة قد يكون بعد أسبوع قد يكون بعد سنة كده؟ كل بعده يبقى بعد ذلك بعد الأربعين الأولى ممكن يكون بأربعين يوم ثاني أو بثمانين يوم مشكلة. وهذا وجه قال حسن جدا وهناك علمنا رحمه الله باب الأدب في العلم والله أعلم بمراد رسوله والمقصود أن تقدير الشقاة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا بحاجة دا كل التقادير قبل ما نولد آه قدر الله الآجال والأرزاق والأعمار قبل الخروج إلى الدنيا فأسكنه الجنة والنار وهو في بطن أمه وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة الحديث طبعا تمام الحديث فالعينان تزنيان وزناهما النظر والرجلان تزنيان وزناهما المشي واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فهنا العلماء قالوا آآ آآ زنا العين وزنا الأذن وزنا هذا ثم يزين باعتبار النتائج لكن لكن ما زين حقيقي الزين الحقيقي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وفي صحيح البخاري عن نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله الرب أن عاصمه بيعصم بطانة الشر وفي سنة ابن ماجه عن عدي بن حاتم إن أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها تؤمن بهذا كله وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب قال أت النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين صدقات جاء أت جماعة في جماعة ما دهم فبلغه أنهم عتبوا جاءوا خبر قالوا جماعة ما دهم زعلانين كيف ما تديون شيء قديم يا شغنا كذو زعلمنك ما تستغرب النبي لا تزعل منه قالوا يعني ما دلاني ليه عتبوا والخبر جاء له بلاه يعني في ذل الله جماعة الزعلانين ما راضي قالوا ديت دين ما ديت دين بس الكويسي كانوا بي بالحكاية دي وبيعاجوها سريع سريع ما بخلوها دورة ولا ولا ولا بي ولا بي ولا بي يعني لما الأنصار في حنين النبي أدى مسيرة الفتح الأنصار وجدوا في أنفسهم جساد بن عبادة قال النبي إن الأنصار وجدوا في أنفسهم قال ما قولك أنت يا سعد قال أنا رجل من قومي أنا أنا منهم ما قال لي يا رسول الله ما عقوله وكده لا خ الناس طعنه نزوزعين يعني ممكن قال أنا رجل من قوم يعني انا زي ما هذا كلامه ادنا معهم يعني لكن شو العبارة دي بين كيف أنا رجل من قوم يعني ما قال أنا ذات زعل ما قال كيف انا رجل من قوم يعني كلامه ادنا ذات شنو دخل عليا جمعوه بير لهم دموع انسى الموضوع يتم. الآن الناس اللي يزعل منك يقول لك والله فلان زعلان منك أنت قلت كده وقلت ليه تعمل ايه ده البصراحه ده تبين او تعتذر له جزاك الله خير خلاص اذا قال لك انا عن أنا عفيد تأكد انه صادق لانه جبال لما لامك صدد ولان لكن الماد وريد لعل ما زعينت ياخ لا ياخ صعال كيف ياخ حالة واحدة والله وزعلان شفت ده ده لو, ده لو قال لك يعني لو لو ما بتعرفوا ذاته يعني ما بتعرفوا كيف ما هو زعلان نقول لك ابدا والله ياخ ما حقول ياخ حاله واحدة والله لا ما في اي حي وفي أي حاجة ويعلم أن يعلم كده هذا غلط هذا ليس بصحيح المسلم يعني معا ما يجعل صدره مخزا للأحقاد والأبغال أبدا يا أخي ما الدنيا ما تستاهل كلام زيدي يا أخي وأعمار قليلة من والله تعالى قال إلا من أتى الله بقلب سليم فوقال عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم وقال عن المؤمنين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمن بل ليل كده يا أخي وانت لا يد كده اتذكر يومك ده كله فلان قال فلان قال يا رب عفوت عنهم جميعا لوجهك نوم مصبوط عشان الله بس والكاظمين الغيضة والعافين ع و الله يحبه المحسنين قال وفي صحيح البخاري نعم قال لا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليه من الذي أعطي قال لهم يعني أنا البديه ده مرات ما بديو أحب لي من شنو؟ البديو يعني أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع في جماعة ما بيتحملوا بديو وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير شايف يعني معناها طبعا الناس بيقيسوا يقول لك الزلد لو غيمك لو غيمك كان جاب لك والله قال بغدرك يا زول خلينا لا كلام سك البغدرك كان كان يتزكرك وجاب لك هدية النبي قال لنا في ناس بديهم لأنه عندهم جزع هلع أبي تحمل وفي ناس ربنا قسم لهم غنى في قلوبهم وقسم لهم صبر بخليهم على الإيمان في القلوب ده في الصحيحين من حديث عمراء بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شجع عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهما الله خصلتين يعني الحلم دي والآنات الله يحبه قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما يعني حالي كده أنا جبتها اجتهت عملتها ولا ربنا خلق فيها قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله أحمد الله إنه جبلني فطرني يعني على خلقين هو بحبهم سبحان وتعالى وهذا الحديث احتج به بعض العلماء على أن الأخلاق كما تكون طبعا تكون تطبعا في ناس إذا قيل له اصبر احلم سامح يقول لك لا أنا طبعي ما كذا طبعي ما كذا غيره ما يتغير لا يتغير بهذا الحديث جبلك الله أنت تخلقت وبقوله إنما الحلم بالتحلم أنه يقال كده الحلم بالتحلم تتحلم لا من التكبه حليم تتعلم وواقعيا الناس ينشي يشتغلوا مع المكينيكية وكده تلقى يقول لك يا زول هنا في ضغط شديد جيب المفتاح يجيب واحد غيره فج في رأسه يضب يزعل يمشي بيته بكرة بعد فترة تلقاه يخذ الضربة ومعه ضحكة عادي ده لك يقول لك اتغيرت يقول لك معاه مش مياهر ده اللي بعلمه إذا ما صبر ربعني أعلم ها يبغى يغير طبعاً ولا ما غير طبعه غير مش كده غيره يعني بيجي يصبر ليه ما لي مصلحة في ما مؤسسة حكومية لما يجي مديرته يجي في حيله ما يجي في حيلك يجي في حيله زول بره يقول لك انا انا يقول لك معه معه أي شخص يا فلان بيجيك ماش وماهجبار يعني ميت تحمل طيب ليه لما تجي بره بره بدون وظيفة وما ليه لما تتحمل إخوانك المسلمين ليه تكون أسد هصور مع إخوانك المسلمين قط وديع مع مسؤوليك ومع من يعطيك الراتب معناته عندك لما كان قناعتك بالعايد المادي كبيرة يحملته يسبيله وهنا لما كان قناعتك بالإيمان ضعيفة ما تحملتها ولا بك وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن رواه البخاري تعليقا وذكر البخاري أيضا عبد عباس في قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون قال سبقت لهم السعادة في سنة بداود بن إماجة من حديد الله بن مسعود وحديث بن إيمان وابن كعب وزيد بن سابق لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وغيره الظالم من لهم ولو رحمهم قالت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنفقت مثل الأحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو ميت على غير هذا لدخلت النار وقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضايا اعتقاد قضايا إيمان وفي سنن أبي داود عن بحمس حفص الشامي قال قال عبادة بن الصامد يا بني عبادي وصف ولده إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان ما بتلقى طعم الإيمان حقيقة حتى تعلم أنما ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال يا رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني واحد قال لك والله يا أخي فلان رسل لك كان دار رسل عقد عمل لكن عنده ودخت جاو وودخت أصر عليه وأدى له لو انت الحقيقة عندك الإيمان ده قدر الله ما شاء لو قدر لكان ما عندي فوق اسمه بس غير المؤمن يعني يتكلم مع الجماع يعني ودخته ده لو يوم بس صور يوم بس كان جاني سبحان الله سبحان الله أسه أنت بسبح ليه <تصفيق> انت عندك استدراكات يعني بس لو يتأخر يوم بس كان جاني صور بس يوم بس هاي عجيبة وبعد ما يقول كلام كثير لكن في النهاية نقول كل ما غدر يعني طيب من أول ما تقول قول من أول وريح نبتك تجد برده اليقين راحة وطمأنينة لو قدر كان والله الكبار قديما كان عندهم شيء من هذا يعني يمشي ويجي يقول والله يا أخي مشينا وجينا ولكن بس القياريات الولد ما جاء وجاء لنا يقول لك يا زول زرم ليخير مجاد والله يقول لك ليخير كل تأخيرة لخيره أو بخيره أو في خيرة باعة لفرد ما عندنا جسمه شو الكلام الجميل ده الناس كده على الفطرة وده الفلاسفة يقول لك يعني هو يعني ليه ما كده يفترض يكون عنده أولوية يفترض يكون عنده ما ذاته شنو الضخطة جوه ده كلام فاضي ده وزعلان يزبي يوقي يعني لا لا يقول لك أنا ولا مو لكن ما هو في كده لا أنت لست زعلان أصدق مع ربك يا أخي يا أخي الله ما أقدر لك يا أخي صح في البخاري أن سليمان عليه السلام قال لآتين الليلة مئة امرأة كلها تلد لي ولدا أجاهد به في سبيل الله الليلة قال أمر على مئة مرة كله للجلي ولد ولد ولد ذكر يعني أقاتل به في سبيل الله قال عليه الصلاة ونسي أن يقول إن شاء الله نسي قال صلى الله عليه وسلم فلم تلد له إلا واحدة وولدت له نصف إنسان ولدت واحدة ولدت نادس إبن ما ما قضيها خلاص فأنت لما برد اليقين راحة وطوالينا ما عندنا جسمة والله تراها لكن غير غير الممكن لا إله إلا الله يخش هنا في الدنيا اللي في نار قبل يقلم وينكد على الناس وانا وانا وانا ويتشائم يقول لك والله يا شيخنا أنا ذو الكعب خلاص كيف حظي كعب أعرف بعض الناس زاملته في بعض الأعمال نحن مدرسين يعني بيلاقي المدرسين و... فيقول لي يا حظي حظي ذكر ها أنا كنت يقول كذب <تصفيق> <تصفيق> مرة ذهبنا لمعاينة مشينا معاينة ماشي مع أولي شخص يعمل معاينة لي ولمدرسة فلما ضربنا تلفون جامدرسة قالوا والله فلان ألوين والله إحنا ماشيين على خرطوم ليه والله يا أخي خاليمات كلمت قال لي شوف ما وريته ما برك الماكرة اللي يقول مزاتك هذه طيارة طبعا الشاوم وسبل وخلاف العقيدة يعني. يعني هو يعني سبحان الله يعني كأن الأقدار دي بتحصل كأن هو هو فلان ابن فلان دي عنده دخل في الموضوع ده يعني لو جاء لنفس الحياة بغيره تمشي وده غلط لا الله حكيم حكيم في عطائه حكيم في منعه حكيم في معافاته حكيم في كل أموره سبحانه وتعالى في شرعه في حكيم لما دي بزع إزال منك جرع أول ما تجيك ديورها دي قدر الله ما شاء فعل الله ما أعطى وله ما أخذ شيء عند مقدار لو قدر لكان هكذا تصبر ويرضى عنك الله من فله الرضا ومن سخط فله السخط نسأل الله العافية وفي الصحيحين عن علي قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخسرة يعني عود كده فجعل ينكتب المخسرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسه إلا قد كتب الله مكانها من النار أو الجنة وإلا قد كتبت شقيه أو سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أولا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاة ليكونن إلى الشقاة قال أعملوا فكل ميسر أمما للسعادة ويسترُون للسعادة وأمما للشقاة ويسترُون في المقارنة بنبؤ الله فأمما من أعتاق والتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر وأمما من واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره بالعصى قال رحمه الله وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُ فقال عمر يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون و... وب... وقال ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية من ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار أسأل الله العافية والسلامة وفي الترمذي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاب آدم على قدر الأرض جاء منه الأحمر والأبيض والأسود بين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب يعني التراب الذي خلق الله من آدم من جميع الأرض مش الأرض متلوينة أولاد آدم جملة ألوانهم زي الأرض دي ومش الأرض فيها أرض سهلة وفيها حجر صعب كمان الطباعدات كده في ناس سهلين في ناس صعبين مش الأرض فيها أرض طيبة تنبت وأرض أخرى لا تنبت كذلك أبناء آدم وذكر الطبري من حديث مالك بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لا تكسر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك وذكر, وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست داعيا ومبلغا وليس إليه من الهدى شيء وخلق ابليس مزينة وليس إليه من الضلالة شيء وهذا الحديث لا, لا يصح مرفوع لرسول الله وقال ابن واب أمبان عبد الرحمن السليمان عن عقيل عن عكرمة بن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من الصحابة مناسا من أصحابي يذكرون القدر فقال إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتين الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم ولقد أخرج يوما كتابا ولقد أخرج يوما كتابا فقال هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم في تسبيط أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم فجمل على آخرهم ولا لا ينقص منهم أحد فريق في الجنة وفريق في السعيد في الترمذي عن عباس قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا هو كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف يا الله في الرخاء يعرفك بالشدة إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله ورفعت الأقلام وجفت الصحف لو جهدت, لو جهدت الأمة على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى في بعض رواة الحديث في غير الترمذي فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يعطه الله لم يقدروا عليه ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك ما استطاعوا فاعبد الله مع الصبر على اليقين وهذا الحديث حديث ابن عباس المشهور اعتنى به الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب كتاب مفرد في شرح هذا الحديث لا لابن ابن رجب الحنبلي له شرحه في جمع العلوم وأفرده لعل اسمه تنوير باقتباس في شرح حديث عبد الله بن عباس أنا أشك في صدر مفرد مفرد حتى أنه في جامع العلوم قال وقد أفردته في كتاب مفرد شرح في جزء مفرد في شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال علي بن الجاد أنبان عبد الواحد البصري عن عطاء ابن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة من الصامد كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت فقال جعل يقول يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله وحده وتؤمن بالقدر خير وشر. قلت يا بتي كيف لي أن أؤمن بالقدر خير وشر؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. فإن على هذا دخلت النار فإن على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب قال ما اكتب فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن الى